بسم الله الرحمن الرحيم ألف لا كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور بإذن ربهم, بإذن ربهم إلى صراط العزيز الحميد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 وبِكُم وَيُأَفْشِرَكُ إ أَجَلٍ مُسََّ قالوا إنِ أَنتُم إِلَّا بَشَرم مِفْلنَ تُرضونَ أَن تَصُدّونَ عَّا كَ يَعبُضُ بغونَ فَأتُونَ بِسُلطانِم مُبين قالت لَهُ مُسُلُهُم إ نحْنُ إِلَّا بَشَر مِفْنُكُم وَلا اللهَّه يَمُّ على مَ شاء مِن عِذَان من وَمَا كانََ لَناَا نَّأتِيَكُم بِسُطَانٍ إِلَّا بإِذنِ الل وَلَ اللهَّ, الله فَلَكَ وَكَّلِمُؤمنِنون وَماَالَ ل أَلَّا نَنتَوَدكلَ على اللهَّ وَفَذِه ذَ ل سُمن وَلَ نَصْبًِا عَلَى مَا آذَيْتُمُنا وَعَلَى الله فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُتَوَكِّلُونَ وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِرُسُلِهِمْ لَنُخْرِجَنَّكُمْ مِنْ أَرْضِنَا أَوْ لَتَعُودُنَّ فِي مِلَّتِنَا فَأَوْحَى إِلَيْهِمْ رَبُّهُمْ لَـنُهْلِكََنَّ الظَّالِمِينَ وَلَنُسْكِنَنَّ وإنكم الأرض من بعدهم ذلك لمن خاف مقامي وخاف وعيد واستفتحوا وخاب كل جبال عنيد من ورائه جهنم ويسقى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 فقال الضعفاء للذين استكبروا إنا كنا لكم تبعا فهل أنتم مغنون عنا عَذَابِ عذاب الله من شيء قالوا له هدان الله لهديناكم سواء علينا أجزعنا أم صبرنا ما لنا من ما قضي وصال الشيطان لما قضى الامر ان الله وعدكم وعدا حق ووعدتكم فاخلدتكم وما كان لي عليكم من سلطان الا ان دعيتكم فاستجبتم لي فلا تلوموني ولوموا انفسكم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 قِئْبَةٌ أَصْلُهَا ثَابِتٌ وَفَرْعُهَا فِي السَّمَاءِ تُؤْتِي أُقُلَّهَا كُلَّ حِينٍ بِإِذْنِ رَبِّهَا وَيَضْرِبُ اللَّهُ الْأَمْثَالَ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ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 ألم تر إلى الذين بددوا نعمة الله كفرا وأحلوا قومهم دار البوار جهنم يصلونها وبئس القرار وجعلوا لله أندابا ليضلوا عن سبيله قل تمتعوا فإن مصيركم إلى النار وَلِلْعِبَادِ الَّذِينَ آمَنُوا يُقِيمُونَ الصَّلَاةَ يُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَيُنْفِقُونَ مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ سِرًّا وَعَلَانِيَةً مِّن قَبْلِ أَن يَأْتِيَ يَوْمٌ لَّا بَيْعٌ فِيهِ وَلَا خِلَالٌ اللَّهُ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ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 نَهَا وَآتَاكُمْ مِنْ كُلِّ مَا سَأَلْتُمُ وَإِنْ تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا وَإِنْ تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ جَعَلْ هَذَا الْبَلَدَ آمِنًا وَاجْنُبْنِي وَبَنِيَّ أَنَّ عَبُدَ الْأَصْنَامِ رَبِّ إِنَّهُنَّ أَطْلَلْنَ كَثِيرًا مِّنَ النَّاسِ فَمَنْ تَبْعَنِي فَإِنَّهُ مِنِّي وَمَنْ عَصَا لِي فَإِنَّكَ غَفُورٌ رَحِيمٌ ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير بي زرع عند بيتك المحرض ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات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 ان الله عزيز ذو انتقام ان الله عزيز انتقام يوم تبدل الارض غير الارض يوم تبدل الارض غير الارض والسماوات وبرز لله الواحد القهار